السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته لنجعل هذه الأمسية متكونة من أربع محطات قبل الدخول إلى المحطة الأولى أقول يا باني الدين يا سر الحجة والنهى يا باني الدين يا سر الحجة والنهى وبعلمك وصارمك راح الشرك والنهى. او ظلت قريش بحقد منك تجر والنهى والرعد بيك الغدر شاف الوقت لا فتة. تكفيك هالمكرمة. والكل نظر لافته. جبريل بها هتف. لا فارم. ولا فتف. بس ذو الفقار وعلي واهل الشرك والنهام. البوابة الاولى البيعة. تبارين المحبه وطيبه العشرة تبارين المحبه وطيبه العشره وحب السهر واهله وقعده الجمره تبارين المحبه وطيبه العشره وحب السهر واهله وقعده الجمره انا هداب اللي بيملوا خلق الضيم انا ولا كثرة تحمول الموزمة ظهرة. تصاواني الشدد. وتحزمي لها حزام. وخاصم قلبي لو شفت نفض صبرة. انا اهديه بالذي ما انا وخع للظيم. ولا كثرة تحمول الموزمة ظهرة. تصاواني الشدد. وتحزمي لها حزام. وخاصم قلبي لو شفتني فبصبره اتلاوه ويتشف فين النكد والضيج اتلاوه ويتشف فين النكد والضيج مو عنا اللي بيشكها بمدهرة اشتت عسكر همومي بفضاوة بال اشتت عسكر همومي بفضاوة بال واشرب نار حزني والهم الجمرة اخطع على راس الموت شنو الموت اخطع على الموت شنه الموت وانا ما يهمني لو قالو خلص عمره اعز دم لجسمي شلون اعز دمي وابو السجاد بطط دم لجسمي شلون ما اريد اقلب الفرحة حزن وهموم او مهجنب مولد الكرار متشرة لكن عندي كلام اليوم اردطريه واكشف عن دليل المخفى عن سره لكن عندي كلام اليوم اردطريه واكشف عن دليل المخفى من سره واحد صدر اللي بي عليه الخيل لوان جسمي توذر وذرة وذرة ولو قطعه اوصالي مثل عابس ومثل جون العبد انذبح عالغبرة ومثل زياد الشهيد النار تلهمني ومثل زياد الشهيد النار تلهمني ويريح لما انتعصفك بره والف مرة لو ان احيا واموت اردود والف مرة لون احيا واموت اردود ولا ضام اموت بحسرة القطرة اقبل بها والله يا حلاك الموت ولا اترك خدمتي واعكس المترة عهد هذا رسمت بدم شراييني عهد هذا رسمت بدم شراييني وصيح برعي ثابت يا بني الزهرة دمي مو اعز من دم طليعتكم لا والله. دمي مو اعز من دم طليعتكم. وانتو بالحقائق اعلموا ادرة يكفيني فخر خادم الاهل البيت او يسميني بعضهم شاعر الاثرة. مجدك يا ابو حسين عالدنيا تعالى وسمه. مجدك يا بحسين عالدنيا تعالى وسمه يا حجة الله يا مالك علومة وسمه اش ما رادت الناس تتباها وتشد وسمة بس ليك القلوب يا قبلة نظرها ترب وقلوبنا الوالهة برياض حبك ترب ما من جدالي حصل هالناس كلها ترب و انت الذهب يا علي وللكون شخصك ثمن وانت الذهب يا علي وللكون شخصك ثمن المحطه الثانيه نزول ان طلبات كثير من الاخوه قصيده نظمت قبل 18 سنه اقول مهور لما انعرف صد النبي طاح رجع للخيم وينادي الظليمة مهر لما انعرف صد النبي طاح رجع للخيم وينادي الظليمة واحنا البشر نتحمل بالاجراح وبيدينا نغطع للجريمة مهر حسين شافح سين علقاء شرايين الوفه تزت الجسمه مهر حسين شافح سين علقاء شرايين الوفه تزت الجسمه لحظة ما صبر ع الظلم وبساح بصهيلة تضحها الطاغية وظلمة وإحنا بشر عشنا نفس الأوضاع ونفس يزيد ما يختلف حكمة احاسيس المهر متحد من راح واحنا كل ما نقابل خصيمه المهر متحد من راح واحنا كل ما نقابل ولما انت يقول النصر لاح وعينك شوب حرايه زعيمه بالتحديم بس بالخدعه والزيف متفرقين بالمنهج والافكار بالتحديم بس بالخدعة والزيف متفرقين بالمنهج والافكار. هذا الناتج اصبح الف يا حف عبيده بالاسم تتسمى احرار. تفز من طيف. وترد الطيف. بل ايه لو تدعب انفسها ثوار? الخصم لو تجهلها وربها الخصم لو وجه الهوامضة اسلاح اول ما تفكر بالهزيمة عوض ما تفتسب تربية واصلاح تربت على الغيبة والنميمة خدمتك بالتحديد بس بالخدعة والزير بتفرقين بالمنهج والافكار هذا الناتج اصباح الف يا حيف عبيده بالاسم تتسمى احرار تفز من طيف وترد تسرح الطيف بل ايه لو تدعب انفسها ثوار بعد تفكر بالهزيمة عوض ما تكتسب تربية واصلاح تربت على الغيبة والنمينة شابين بالوصف واحدهم بليس والبحر الفتن والتفرق غاص شابين بالوصف واحدهم بليس وبحر الفتن والتفرق غاص مسلم بالاسم بفعال قسيس انتهازين يا عباد الاشخاص شبين بالوصف واحدهم ابنيس والبحر الفتن والتفرق غاص يعجز بالافكار الرايدي قيس واحد بالالف ما يملك اخلاص شعبهم بس يتحمل اجراح ووطنهم صارنا بظالم غنيمة وهم كل من بموقع مرتاح وعلى غير يوجهتهم شعور يعجز وتعجز حواسي شعور يعجز وتعجز حواسي صورة عن مرار الشعب ترسم العراقي موج بالهم والمعاسي وبعد الطاغبي يسجن ويعدم احنا على المناسب والكراسي واحد يبني والاف التهدم شعور يأجز وتعجز حواسي صورة من مرار الشعب ترسم العراق يموج بالهم والمعاسي وبعد الطاغبي يسجن ويعدم واحنا على المناصب والكراسي واحد يبني وعلافل تهدم ليلتنا طويلة بغير مصباح الفجر يمتى الفجر نشتم نسيمة يمتى نقضع المجرم السفاح ونعيد مجاد أمتنا العظيمة لا يشتم بعضنا البعض كافي لا يشتم طبعا نقول لكم صورة ما قبل في منطعة هذه لا يشتم بعضنا البعض كافي خل نرجع الماضين ونعيده انا ما اريد اعرض قوافي واكمل بها بيات القصيدة اريد احتي كلامي يكون وافي ونصايح للبشر تصبح مفيدة الشعر تهذيب امه ويحيي ارواح الشعر تهذيب امه ويحيي ارواح الشعر مو للمسبة والشتيمة هذه مو مدمة هذا ايضاح يبين وسط حالتنا الاليمة او هام احنا على الدنيا انفرضنا او هام احنا على انفرضنا والدنيانا حرام نعيش بيها اشباح الظلم سلبه وارضنا واحنا بالله نتفرج عليها سفكه ودمنا وانتهكه وارضنا بمطلع هالقصيده مبينيها مفر لما انعرف خط النبي طاح رجع للخيم وينادي الظليمه واحنا البشر نتحمل بالجراح او بيدينا نغطى على الجريمة